119. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 110. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 انكم لذائق العذاب الاديم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزقهم معلوم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 قد صدقت الرؤيا إنا كَذَلِكَ لجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بدبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَلَصَرْنَا هُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ خَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلاَ أن 117. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم 119. عليه شجرة من يقطين.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 ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ فلا تذكرون أملكم سلطان مبين فأتو بكتابكم إن كنتم صادقين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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون